لآن موسوعه ا ل ن ا ب ا ل م ي للعلوم ر ك ي ا ل د ي ي ن ا ك وإياك نعبد ن س ت ع ي ن اهدنوا ل ص ر ا ط ا ل م س ت ق ي م ل ي موسوعه م و ل ا ا ل ض ا ل ي ن ي ا أيها ا ل ذ ي ن آمنوا ل ا ت أ ك ل و ا ا ل ر ب ا أ س ل ا م ض ا ا واتقوا ا ع ف ل ل ه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 وسارعون إ ل ى مغفره من ربكم و ج ن ة عرضها السماوات و ا ل أ ر ض ع د ت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والذين إذا ف ع موسوعه ل النابلسي للعلوم ومن يغفر ا ل ذ ن و ب إ ل ا ا ل ل ه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 قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض أ ر ض ف ن ظ و فسيروا ا ا في ر ل أ فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظه للمتقين ولا ت ه ل و ا ولا تحزنوا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 وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما َّ يعلم ََْ الله َُّ الذي َّ ن َ ج َ ا ه د و ا منكم ُِْْ ويعلم َََْ الصابرين ََّ الحمد ُ لله رب ِّ العالمين َ الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين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 ومن ا فرشناها ل ر ض ف ن ع ا م ه د و ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا الى الله, ففروا إلى الله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 بل هم ط و م طارون فتول عنهم فما انت بمنون وذكر ف إ ن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والانس إ ل ا ليعبدون وما خلقت الجن والانس إ ل ا ليعبدون ما اريد منهم ا ل رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين فإن فويل إ ن للذين ظلموا للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون